مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ا ل ح ل ق ة ا ل أ و ل ى من برنامجكم قضايا المجتمع الذي سنحاول من خلاله الوقوف الضوائر الاجتماعية موضوعنا في هذه الحلقة ظاهرة الهضر المدرسي وظيفنا الحلقة هو السيد سامير فاعل جمعوي بجمعية شفاء التنمية والتكوين مرحبا、بك. السؤال الأولي ماذا يعني لكم الهضر المدرسي؟ بالنسبة المدرسي على مختلف لكم للهضر هذه هذه في في مصيفر جمعوي بجمعية يعني من هو هو بك هو المدرسه اولا قبل أ ن يكون مشكله هو ع ب ا ر ة عن ظ ا ه ر ة ظ ا ه ر ة كتبت في ا ل د ر ج ة ا ل أ و ل ى التلاميذ اه هنا لازم ننفرق ن بين جزء المصطلحات المهمين و هو أ ننفرق ن بين ظ ا ه ر ة هذا المدرسي و ظاهره انقطاع الدراسي ننقصد به ه و ا ل ت ل ا م ي ذ و التلميذات ل ذ ي ي خ ر ج و ن م د ر س ة و لا ت ع ل م و ن بمعنى أ ن ه م لا يمكنهم ف ر ص ة أ ن ه م يرجعوا كليا كيف الدراسة ولم ينبقوا الأقصى عن من يكون منهم ي اسم الظاهره ل ا ي والتصامح ا جاء ا ل ي هذا هو من المدرسه ي ان ر و و ع على ا ندرس اخر الاخر ي فصل ا ولكنهم معرضون انقطاع دراسي بحكم عدم توافر بعض الضروب او بعض الشروط ومتنوعه ا ل ي هي ع ب والتي كثيرا إ ج م ا ل ا يمكن القول على أن ا ل ظاهره ة المدرسه هي ظ ا ه ر ة تمس تلاميذ داخل مؤسسات ت ع ل ي م ي ة ه ا التلاميذ يعاني ي من نقص على م س ا و ئ ة شروط التحصيل الدراسي أ و أ ن ه م ظروف ا ل أ س ر ي ة ه او ر ف ا ل ا ج ت م ا ع ي ة د ي ا لم ه ما ك ت س ا ع د ه م على أ ن ه م يوصلوا الدراسه <تصفيق> ماهي ن نظركم ومن موقع ه م م ما ك ا ل أ س ب ا ب التي تؤدي إ ل ى انتشار هذه ا ل ظ ا ه ر ة ب ا ل ن س ب ة للاسباب التي تؤدي الظاهره لهاد ا ل م د ر س ة ب ص ف ة ع ا م ة هي م ت ع د د ة و م ت ن و ع ة ولكن في هذا الاطار ممكن على أ ن نقسم ا ن ا ل أ س ب ا ب بين ظاهره العض المدرسي إ ل ى نوعين أ و إ ل ى شقين هناك أ س ب ا ب م ب ا ش ر ة وهناك أ س ب ا ب غير م ب ا ش ر ة كذلك هناك أ س ب ا ب م ر ت ب ط ة بظاهره العض المدرسي على مستوى المجال الحضاري وهناك أ س ب ا ب م ر ت ب ط ة على مستوى المجال القراوي ب اسباب ل ن ة ل أ س ب م ب ا ش ر ة ي ع ن ي الاسباب ت ص ن ي ف ل ل أ أ و ا ل م ر ت ب ط ة بوضعيه ة مؤسسة مدرسة التلميذ داخل مؤسسة داخل、مدرسة. بمعنى ن أ إ م التلميذ أن هذا ا يعاني الأساسي البيئة التي يقرأ فيها علاقات مع مع ع من أنه ن أم سوء أو داخل ه ضعف على مستوى ل الدراسي أم تلميذ لا مثلا ت رحته ح ص ي يوجد ر باشي ا أم أن المدرسه ف ص ل الدراسي أو أنه يكن يسهير مع مواكبة معه ا ل هذا سبب مباشر سبب بالنسبه ل أ س ب ا ب غير م ب ا ش ر ة هي أ س ب ا ب ممكن أ ن ننجم لها ثلاثه ديال العناصر كينا ل س ب ب ا ل أ و ل هو سبب ديال المجتمع بمعنى عنه ا ل ت أ ث ي ر الشارع والرفاق والاصدقاء ل أ على ا ل مسار بعض التلاميذ كذلك هنا المستوى التالي هو المتعلق ب ا ل و ض ع ي ة د ي ا ل ا ل أ س ر ة م م ك ن على أ ن ا ل أ س ر ة لا تستطيع التلميذ في ا ل م س ي ر ة ا ل دراسيه خ ا ص ة من ا ل ن ا ح ي ة الماديه ة بسبب تسديل مثلا التلاميذ كثيرا لا لا ا ر بعض ت يوجد و ق ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة وهو أ ن التلميذ ممكن أن يتاثر بعض النماذج الاجتماعيه ش م ع ي ة ل ذ ل يسبق ل التي قراءه أو بعض في العائلة وقرأ يشاهدها واحد يقول أشكر ه ذ وموصاش أنا أ ر س الدراسي ولكن ي ل م س ل م و ن هو عالم ج ا ل حضاري ومجال قراوي ا ولكن المجال ا ل حضاري نعتقد على أ ن ه ب ا ل ن س ب ة ل ل م ج ا ه ذ المدرسي ا ه ي ا ل أ س ب ا ب التي ت ت م ع ل ي ه المجال ق ب ي ا ت ن ا ا أسباب م ب ا ش ر ة و ا ب م ج ا ل ا م ب ا ش ر ة ه ن ا ك ا خ ت ل ا ف ب ك ط ب ي ن العالم القراوي هو أ ن ك يكون المدرس ا ل ا الدرجه الاولى حتى مدرجة